شيعي المختار يا فاطمة شيعي المختار يا فاطمة واستعدي بالدموع قبل تكسير الضلوك واستعد بالدموع ماشي كلنا شيعي المختار يا فاطمه شيعي يدك يدك فوق ها بالدموع قبل بعد كلنا يا واسعة بعد يدك شيعي شيعي المختارة يا فاطمة إيهي يا قلب وماذا حل بالزهر بعد أن غاب أبوها وما قال رسول الله للقوم أيها القوم محفظوها أيها القوم محفظوها إيه يا قلب وماذا حل بالزهر بعد أن غاب أبو غاب awamaqala rasuluhu allah lilqawmi ayuha alqaw muhfidhuhu ayuha alqaw muhfidhuhu awamaqala muhammad fatimun aw بيها سالم ذا بعده قد هجم القوم عليها هجم القوم عليها او ما كان محمد فاطم ام ابيها awa ma qala muhammad fatima ummu abiha salima dha ba'da waqat hajam alqawm 'alayha hajam alqawm 'alayha رضا من رضا الله وهي من طاها امانه فلماذا اغضبوها بعد عيني واتوها بالخيانه او ما كان من رضا الله وهي من طاها أمان فلماذا أغضبوها بعد عيني وأتوها بالخيال وأتوها لَمْ يُرَاعُ قَوْلَ طَاهَا وَاسْتَبَاحَ دَارَ فَاطِمٍ وَلَمُؤَالَ لِلرَّسُولِ ظَلَمُوا, آل ظلموا بَيْنَ الْأَكْرَمِ دار فاطم ظلموا على الرسول ظلموا بنت الأكارم هذا ظلموا بنت خائه قلب وماذا حل بي الزهرة قد أن غاب أبوها وما قال رسول الله للقوم أيها القوم احفظوها أيها القوم احفظوها رائه يا ماذا حل بي الزهر بعد أن غاب أبوها وما قال رسول الله للقوم أيها القوم احفظوها أيها القوم محمد فاطمه ام ابيها فلي ماذا بعده قد هجم القوم عليها وما قال محمد فاطمه ام ابيها فالما ذا بعده قد هاجم القاو مو عليها هاجم القاو عليها فاوما قال رضا من رضا الله وهي من طاها أمانة فلماذا أغضبوها بعد عيني وأتوها بالخيال يا زهران <تصفيق> wa maqar لم يراعوا قول طاها واستباحوا دار فاطم ظلموا آل الرسول ظلموا بإند الأقار لم يراعوا قول طاها واستباحوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لم يراعوا قول طاها واستباحوا دار la la bu ala rasulil akari الذي ذاغر بعد ان غاب الله للقوم ايها القا ومحفظوها ايها ايه يا قلب وما ذا حل بالزغره بعد ان غاب ابوها وما قال رسوله الله للقوم ايها القا ومحفظوها ايها القا وما قال محمد فاطم أم أبيها فلماذا بعده قد هجم القوم عليها محمد فاطم أم فاطم ام و ابيها بعده قد هجم القوم علي كلنا هجم الله قال رضا من رضا الله وهي من طاها أمانا فلماذا أغضبوها بعد عينيه وأتوها بالخيانة أوى ما قال رضاها من رضا الله وحيا من طاها أماني فلماذا أغضبوها بعد عيني وأتوها بالخيانة وأتوها لم قول طاها واستباحوا دار فاطم ظلموا آل الرسول ظلموا بإنت الأكارم لم يراعوا قول طه واستباحوا دار فاطم ظلموا آل الرسول Zolamu Bintal Akarim Zolamu Bintal Akarim Oh, ihiya qalbu wa mazha Halbiyyiz Zahra Ba'd an ghab abuha Ihiya qalbu حلبي الزهراء بعد ان غاب ابوها وما قال رسول الله للقوم ايها القاء ومحفظوها ايها القاء محمد فاطمه ام ابيها انما قال محمد فاطمه ام ابيها فلي بعده قد جمال قومه عليها K Calvin. yeah Jamal Ehahah uma jawajin. بالخيار واتوه وما قال رضاها من رضا الله وهي من طاها أمانا فلماذا да эйнай ва атауха бильхияна ва атауха хияна رسولي ظلم بي انت الاكار عالم يراع قوله واستباحوا دار فاطم ظلموا على الرسولي ظلموا بي انت ال... بعض ظلموا ظلموا بك